وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فجاءها بأسنا, فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَائِلُونَ لَنَّنَا الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَنَّ عَلَيْهِ بِعِمْيٌ وَمَا كُنَّ غَايِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَعُلَاقَاهُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ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 لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا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 الشجره بدت لهما ما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلك الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ربنا ظلمنا أن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 الجنة يزع عنهما لباسهما يزع عنهما لباسهما ليرهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إن جعل الشياطين أولياء للذين لا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 لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إن يأتينكم رسل منكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب الَّتَاءِ إِذَا جَاءَتْ مُرْسَلُنَا يَتَوَفَّونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَلَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أنفسهم أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبركم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء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 تجري من تحت الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنهددي لولا أن هداه الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. ونودو أن تَلْكُمُ الجَنَّةَ رِثْمُهَا رِثْمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَدَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَوَقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقَّ فَالْوَجَدْنَ وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا طَالُونَ عَنْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الضَّالِّينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ فِعْلًا وَجَاءَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاغراف رجالا ان يعرفونه بسمائهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم ما اغنى جمعكم وما كنتم تستكبرون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 أن أفيض علينا من المال أو من رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوى ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نساهن كما نسوا لقاء وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جنّاهم بكتاب فصلّناه على عِلْمِهُ دوَّ ورحمةٍ هُدًى ورحمةً لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا من شفاع؟ فهل لنا فَ فيشفعون لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.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 ليؤذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأجئناه والذين معه في الفلك وأغرقنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيم وإلى عدن أخاهودا قال يا قوم اللَّهَ الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتتقون قال إِمَلأ الَّذينَ كفروا مِن قومه إِنَّا لَنَراكَ في سفاهة وإِنَّا لَنَظنُكَ مِنَ الكاذبين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 واذكروا اذ جعل لكم خلفا من بعد قوم نوح من بعد قوم وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا الا الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذرا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 119. في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 110. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم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 وَمَنْ مُسْرِفٌ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلَّا أَوْقَالُوا أَخْرِجُوهُم مِن قَرِيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَّا مَرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَنْقَرَنَا عَلَيْهِمْ نَطْرًا فَالْحَمْدُ كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا خاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وديكاتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم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 سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجاء وذكروا إذ قوم قليلا فكثّر قوم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة 117. ورسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 118. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا وَأَلَا وَلَنَكُنَّا كَارِهِينَ وَافْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنِ جَاءَ بَعْدَ إِذْنِ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إلا أن, يشاء إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ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 نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلنا بالبأس بالبأس وضلل بدلنا مكان السئية الحسنة حتى عفواً وقالوا قد مسأبان الضرا قد مسأبان الضرا والسراء فأخذناه بعتته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراء قول فتحنا عليه بركة من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القراء أن يأتيهم بأس نباته وهم نائمون أو أهل القراء أن يأتيهم سنا ضحوا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أ ولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء ألو نشاء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 قَالَ رَبِّ جَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِرَبِّكَ حَاجِزًا سَلَامًا قَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّكُمْ تَجْتَادُونَ بِيَايَةٍ فَأْتُوا بِهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِذَا هِيَ ثُبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ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 119. قال لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهم و بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك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 ربنا موقنون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبره وتوّفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتخذوا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناهم ونستحي نسائهم واننا فوقهم قاهر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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم والضفادع والدم آيات مفصلات آيات ففصلت فاستثمروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك ادع لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرجز لان كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولا نرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوا هم بالغوا هم بالغوه إذاهم يكذون فانتقنا منهم فغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا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 وَأَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَنَّمِيقات رَبِّهِ فَتَنَّمِيقات رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ يَا هُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَ الَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ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 الذين اتخذوا العجل سانادهم غضب من ربهم وذل وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عيدهم مكتوبا عيدهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف.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 الذي يؤمن بالله و كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق و يعدلون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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا عنفسهم يظلمون وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا حطة وقولوا حطتوا ودخلوا الباب سددنا نغفر لكم خطيئاتكم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 متعظون قوما لله مهلكهم أَوْ معذبهم أَوْ معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أن جينا الذين هون عن الصور وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَيْسُومُهُمْ مَيْسُومُهُمْ سُوءُ 119. وكل سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 111. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 112. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُفر لنا وإن جاء معرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إننا لا نضيع إننا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه وقع بهم خدوما لِنَنكُم بِقُوَّةٍ وَاذكُرُوا مَا فِيه لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عن هَذَا غَافِلِينَ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية وكنا ذرية من بعدهم أفتُهلكن بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون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 ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَى وَاللَّهُ رَبُّ الْمَشَارِقِ إِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّالصَّالِحَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ 117. أيشرفون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 118. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 119. إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون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 113. أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 114. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَبْرَعُ وَخِفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ بِالْغُدُوِّ وَلَا صَالِحٌ وَلَا تَكُونُ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون